وَانْظُرُوا إِذْ جَالَتْ قُلُوبُهُمْ خَلَفًا بَعْدَ عَادٍ وَبَنُو آخٍ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا سَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِ يَعْقُوبَ قُصُورًا وَتَمْحِطُونَ الْجِبَالَ بُنْتًا فَاذْكُرُوا أَلَمْ آتِكُمْ اللَّهُ وَلَا تَعْتَدُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ الذين استكبروا من قومه الذين يظلمون من امن لما امن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من الرب قالوا ان بما اوصل به مؤمنون قال الذين استكبروا ان بالذي ون فاقر الناقه عتا عن امر ربه وقالوا يا صالح حقنا وقالوا يا صالح حقنا بما تعيدنا ان كنت من المرسلين فاخذتهم رجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين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 كُنْتَ تَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ نِسَاءٍ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ